بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها فَأَفلَحَ مَن زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذِ اعْتَبَرُوا فَأَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ناقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَأَقَرُّوها فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم مِثْلًا بِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَطَافُ قُبَاهَا